Alhamdulillah, Rabb al-alamin, al-Rahman al-Rahim, Mālikiyyūn Iya'ka Iya'ka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 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ma ما هي hoj, أو hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, Allah är alla kunniga saker. Alla följer Rasulen vad han vänder till honom från sin Gud och de som لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفتا إلا وسعى لها ما كزبت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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واهونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين